بالصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم وَأَنذِرَنَّ سَاعَةَ يَوْمَ يَأْتِي الْمَعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نجب دَعْوَتَكَ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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوه حسابت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان قال قول